وجاء ا ل م ع ذ و ن من ا ل أ ع ا ب ليؤذن ه م و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ا ل ل ه ر س و ل ه س ي ص ي ب ا ل ذ ي ن ل ع ر و ا م ن ه م ع ذ ا ب أ ه ل ي س ع ل ى ا ل م ي ه والله غفور ر ح ي م و ل ا ع ل ى ا ل ذ ي ن إ ذ ا ما أتوك ل ت ح م للعلوم ق ت لا أحملكم ما أجد ي ه ت ل و ا ع ي ه من الاسلاميه د م ح ز ن يجدوا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 قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرُوا اللَّهُ عَمَ لَكُمْ مِنْ وَرَسُولُهُ ثم َُّ تردون ََُُّ إ الى َ عالم ِ الغيب ِ والشهاده َََ ة فينبئكم َُُِ بما َِ كنتم ُُْْ تعملون َََُْ سيحلفون بالله لكم إ ذ ا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إ ن ه م رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 و اسماء ل ل عليم ه ل عليهم ل د دائرة ا ا ئ ر س و الله سميع عليم ومن ا ل أ ع ر ا ب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 رضي الله ه ع ن م و ر ض و ا ع ن ه وأعد لهم ن ا تحتها ل ن ا ر ا ل د ي ن فيها أبدا ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م و م ن الاسلاميه ل و موسوعه ن المدينة أهل م ل النابلسي ن يردون ثم إ ل ى ع ذ بذنوبهم ا ب عظيم وآخرون اعترفوا خ ل ط و ع م ل الاسلاميه ص ا ح وآخر سيئا عسى الله أن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 وكن اعمدوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إ ل ى عين الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون بامر الله انا يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم موسوعه ا ل و ا ب ل س ي ل ل ر ا و ك ف ر ا ل ا س ل ا ل م ؤ م ن ي ن وإرصادا موسوعه النابلسي ل للعلوم الاسلاميه د اسماء الله ا ل ح س ن تقوم فيه فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه امن أم اسس بنيانه على شفاده في نهار ف تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بلوا غيبه في قلوبهم لا يزال م و س و ن ه م ا ل ن ا ب ل ف ي ق للعلوم و ب ه م إ ا أن ت ق ط ق ب ه و الاسلاميه ل علم ه حكيم إن ه اشترى ن ن ا ل م م ؤ ن ن أ ف س م وأموالهم إن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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العاملون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون ا ل آ م ن و ن بالمعروف والناهون عن ل م ن ك ر والحافظون لحضور الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آ م ن و ا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه إ ل ا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه الحي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 و ل م و ل ا نصير و ع ه النابلسي م للعلوم تاب ل ه ى النبي ا ل ه ا ج ر ي ن و ا ل أ ص ا ر ا ل ذ ي ن ا ف ي ساعة العسرة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 وظنوا أ ن لا من تا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ضلع ولا ن ص ر ولا مخلصه في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا, ولا ينالون من ح د م نيلا ل الا كتب لهم به عمل صالح إ ن الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ولا يقطعون و ا د ي ا إ ل ا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, قومهم إذا رجعوا إليهم يحذرون ف موسوعه ا كان ن م م ؤ ن ن ل ي ف النابلسي ف ة من كل فرقة منهم ط ئ ف ا للعلوم د ي ن ي ا ل ا إ ل ي ا م لعلهم ي ح ذ ر و ه يا أيها الذين آ م ن و ا ق ا ت ل و ا ا ل ذ ي ن ينونكم من ا ل ك ف ا ر و ل ي ج د و ا ف ي ك م غ للعلوم ا الله م ت ق ي ن إ ذ ا ا ن ز ل ت س و و ر ة فمنهم من ي ق ل أ ي ك م ز ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا و ه ك ا ف ر و و ن أ ل ا يرون أنهم يفتنون في أنهم ك ل ع ا م مرة م ر أو ت ي ن اولم يرون أ ن ه م يفتنون في كل عام م ر ة أ و مرتين ثم لا, ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وانما أ ن ز ل ت س و ر ة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من أ ح د ث موسوعه ص ر ف ا ل ن ا ق ل س ي للعلوم ا ل ا س ل لقد ج ا ء ك م رسول, من أنفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم م حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي ت و ك ل ت وهو رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م